الحقيقة يا إخوان نحن في, عصر نحن في كل عصر بحاجة إلى أن تنشأ أو تحدث المفاصلة بيننا وبين أهل الباطن ولكن في هذه الفترة التي نحن فيها نحن بأمثل حاجة إلى المفاصلة الواضحة الإسلام ليس بدين الترقيع وليس أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الإسلام ليس دين التملق ولا دين المداراة والمجراء على حساب الدين ولهذا نشأت في أمتنا ناشئة تتكلم بألسنتنا من ابناء جلدتنا ولكن عقولهم مستأجرة لغرب أو سرق إلى دعاة الضاطل وضحايا الهوى في كل مكان وزمان أشعلوا نيرانكم واحترقوا منكم الليل ومن الفلق لكم الليل الذي لا ينجلي ولنا الفجر الذي ينبثك لكم الماء الذي في حفرة ولنا البحر الذي يصطفق لكم القانون في حيرته ولنا الشرع الحكيم الأوتف لكم الشك الذي يقتلكم ولنا نحن اليقين الأعمق لكم القدوة في من كذبوا ولنا القدوة في من صدقوا لكم البيرق في أوهانكم ولنا في الصالحات البيرق يا بني جلدتنا لا تغلقوا ذهنكم فالخاسر المنغلقوا اتحوا أبوابكم واستشرفوا روضة الحق هنا واستنشقوا هذه الروضة فيها عبق من ظهور الخير نعم العبق فرحلوا عن شاطئ الظل الذي ما رسى فيه لحق زورك واستقوا الحكمة من قرآنكم إنما الخسران ألا تستقوا يا دعاة الشر ليل حالكم في حناياكم وفيكم نزقوا حسد يطحنكم يأكلكم ولكم في كل بغي نفق العصابات لكم غادرة ولنا في كل خير تيلقوا يا دعاة الشر يا من بريموا بدعاة الخير يا من شرقوا يا دعاة الشر هذا دربكم يحرف القطوة فيه الذلق قولنا عن قولكم مختلف فلكل قول ما يعتنق بيننا القرآن نلقى بعضنا عنده أو عنده نفترقه